وهو ملقا فوق الرمال الحاره الرمل معدن الرمل معدن انا اساتذه الكيمياء والتحليل والفيزياء ايش هو الرمل ثاني يقصد السيليكون معدن وعندما يكون حار مثل الحار فضر على فضره صخرة كبيرة لا تزال في هذا العذاب حتى ترجع الى عبادة الله والعزاء فماذا يجيب؟ احد احد يسألها المسلمين لماذا تكون أحد, احد او بعض الناس قال لو علمت ان كلمة اغيض لهم مما لقلتها هذه الاصبع التي تشير الى السماء احد احد كما يقول مالك بن نبي هذا ليس صوت العقل هذا صوت الروح لان العقل يقول لبلال ايه اخدع امي بن خلس كله انا معك وفي النيل تعالى الرسول الله عليه وسلم واعلن بين يديي كلمة التوحيد وقل له أنا ضحكت وخدعت ومي ابن خلال لكن الدعوات لا تنتصر بأساليب الدس واللف والخدع الدعوات لا تنتصر إلا بهذا الوضوح السافر أمام الجاهلية والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر في شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه <تصفيق> بمسهل ان لا يجت انتصر ان تنتصر بأناس يعيشون تحت الارض فيه. يفتحون كتابا يقرؤونه تحت الأرض. هذه نهابش لا تنصر دعوان الدعوات إنما تنتصر بالدماء التي تراك وبالأرواح التي تزهك وبالأشلاء التي تتنافق أما اللف والدوران أما مخادعة الجاهلية هذه لا تنصر دعوات الناس يتأثرون بالنماذج المضحية ولا يتأثرون بالفلاسفة الذي يلف من هنا وهنا يسأل سيد قطب رحمه الله سألوا يعني عن النظام الحاكم قال كاف فسأله بعض الأمير يعني أنت لماذا قلت واضحا بهذا الشكل أمام المحكمة مع أن نعنقك بين جلادي قال لي سببين السبب الأول أننا نتكلم في عقائد أو لأسباب في عقائد والعقائد لا يجوز التورية فيها لا يجوز التورية مفهوم التورية لا يجوز التورية التنوية يقول له ما رايك في هذا, في هذا الحكم يقول والله الحمد لله طيب ويعني عن نفسه انه طيب او يعني عن بعض ناس فيه طيب أو طيب حواريكم كما قال اه طيب لا هذه الثوريه لا تجلس في ولذلك شتان شتان بين موقف احمد ابن حنبل في خلق القرآن وبين موقف غيره عندما سألوا عالما من العلماء ويقال انه شافعي رحمه الله قال ما رأيك بالقرآن أهو مخلوف؟ قال التوراة والزبور والإنجيل والقرآن هذه الاربع مخلوكة وعناء اصابعه. هذا تورية. شتان بين هذا الموقف وبين موقف احمد. قال المروزي. دخلت على احمد. وقد استخدموه للجلب. فقلت يا احمد. ان الله يقول ولا تقتلوا عن قصتكم وهؤلاء قد تقدموك قال يا مروزي اخرج خارج السجن وانظر ماذا ترى وارجع الى فخرج فوجد آلافا يحملون اوراقا واقلاما قال ما بالكم قالوا ننتظر جواب احمد بن حنبل فرجع المروزي وقال رأيت كذا وكذا قال يا مروزي لا ان اموت احب إلي من ان اغش هؤلاء لا ان اموت احب إلي من ان اغش هؤلاء فسيد رحمه الله كان يقول لا تجد التورية في العقائد ثم الذي ينظر اليه الناس ويقلدونه لا يجوز له النطق بكلمة الكفر أن ظدق بالكلمة الكفري أن يكر الجاهلية والاستراكية والقومية على وضعها هذا يجوز للمتبوع إلا من أكره وقل... للتابع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن المتبوع لا يجوز له هذا مثل عمار. عمار متبوع تابع ليس متبوعا هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجوز له أن يعمل كما عمله عمر قال ويرتقع الابن اكراه سوى صور اقفرن بقول فتن قد صار قدوتنا الذي اصبح الفتى للناس لا يجوز له النطق بكلمه الكفر ولا يجوز له التورية ولا يجوز له هنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فكانوا يقولون لسيد يا سيد لو قدمت السرحان قال إن إطبع السبابة التي تشهد لله بالوحدانية في الصلاة لترفض أن تكتب حرفا واحدا تكر به حكم طاوية فلماذا أسترحم إن كنت محكوما بحق فأنا أرضي حكم الحق وإن كنت محكوما بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل يمزي هذه النماذج تتأثر الجماهير وتتبع الأجيال ويقلد الشباب أما واحد لا تعرف رأسه من رجليه ولا ظهره من بطنه ولا تعرف إلى أي شيء يدعو الناس كيف تقلده كل يوم بلون وكل يوم مع هذا الحاكم ومع هذا الأمير ومع هذا المسؤول كيف يمكن أن يقلدهم كيف لو كان عنده علم الأولين والآخرين ويحفظ الحواشي والمتون والسروح والمؤلفات والمسانيين كيف يقلد يعني بالله علي من منكم عليكم من منكم سنع مرافعة كارم الأنظون في المحكمة سمعتموها الصغيرة تترك آثارا في الأجيال لمدة عشرة كورونا أو أكثر أكثر من مؤلفات شيوخ الأزهر لمدة عشرة كورونا أنا الحقيقة عندما أسمعها أهتج شاب يقف أمام ويواجهها بهذه المواجهة إن القضية ليست قضية المحكمة العسكري الفنية العسكرية وليست قضية صالح سري وكارم الأناظولي إنها قضية الإسلام الذي يذبح يدب في مصر إنها قضية أحمد بن حنبل والعز بن عبد السلام وحسن بن بنى وسيد قطباء مرافع ما سمعت أقوى منها أبدا شاد شاد وكتل كارم الأناظولي ولكن بقيت كلماته تتردد في مسامع علامة انا اثر في الكلمة العناطولي اكثر من كل شيء يخلص مع اني شيخ ازهري من من اثر بكثير من منكم تأثر اكثر بكل مشايخ الأرض أم بخالد الإسلامبولي؟ خالد لأن الإسلام لا ينتصر إلا بهذه الممالج يا أخوان لا ينتصر إلا بالتضحيات لا ينتصر بالفلسفة واللف والدوران والتدليد والتنويذ وبحكة على المخابرات جمهات التكفير والهجرة اللي يوم من جماعة المسلمين كانوا المسلمين هؤلاء خلال سنة استقطبوا مجموعات كبيرة من شباب لماذا؟ بجرأتهم بجرأتهم ووضوعهم هذا شكري شكري مصطفى هذا رئيسهم رجل عجيب مع أننا نختلف معه بأرائي وأكتاره وبعضها مخالف للشرع إلا أنه يسحر الكلوب لا يجز معه شاب إلا ويتعصف رجل المخابرة لهؤلاء الشباب والمخابرات في أيام في بداية عهد السادات كانت لازالت الطبقة التي رباها عبد الناصر التي تضخمت على حساب امتصاص جماء البشر لازالت نافلة يأتي إلى شاب المخابرة الى شاب هذا الذي من يقول له ما رأيت بالاشتراكية ما رأيت يعني بهالأوضاع بالحكم قال لو لماذا تكن بالاشتراكية الاشتراكية كفر لكن انت سألني ما رأيك بأنور السادات نفسي خططوا للفرق ما خطط خططوا للفرق ان كافر والذي معه كافر والذي يتبعون كافر والذي يحبونه كافر وكل من لم يكفر كافر من اولها خلاص يريح رجل المخاطبه هذا الاسلوب رغم انه كلفهم كثيرا الا انه اجتذب كثيرا من الشباب إليه رحم الله الشيخ مروان حبيث كان يدرد في مصر في مؤتمر الكمرة كتب لهم كتاب يجب أن تحكموا بالإسلام تعملوا كذا تعملوا كذا وكتب اسمه وعنوانه وشكته وأرسلها لعبد الناصر ولكل من مؤتمره قال عبد الناصر وصاهم فيه خير قال للمخافرات برضاكم كان معه رجل من المخافرات لا يفاركه أبدا إلا عندما يدخل شبقته للنو رحم الله عشان. يا سلام هذا أثر في رجل الكثير المشكلة. فالمهم كان في الأوتوبيس يأتي رجل المخافرات في لازم تتعلم القبض العالي حتى تعرف تمسك لا شو بتنباك تعال هناك لازم نفك ستة سبعه على الباب من برا مش من جوا من برا متعلقين بالباب فلما ياتي الباص ال60 شرطتين شرطه واحده الى تكون هذا الشيخ مروان هي هي انت حتى يقبض رجل المخابرات هي حتى يقبض <تصفيق> ها سيأتي فما احيانا يقبض رجل المخابرات يمسك والشيخ مروان ما, ما يستطيع يمشي فيمسك بيد رجل المخابرات ينزله كله خليك لا ثم يركبون في الباص في الاوتوبيس بيقول له للكونتاكتور هذا ال ايه اسمه ايه الكوستاري بيقول له ارساغ عني وارساغ عن المخضر ده هذاك <تصفيق> <تصفيق> الحر جو <وجه> ينزلوا <تصفيق> خليه يا اخي انا, أنا اريد اريد ان ادفع عنك انت لا تريد اراد ان يعود الى تورجا انا الرجل مخابراتنا حدّد يوم الجمعة يريد أن يفرز و لا تأخذ الإنسان تأشيرك خروج. ما راح عليهم ولا أخذ تأشيرة خرود لا يعطونهم فذهب إلى المسجد لحكم هذا قاعد على باب الشقة من طلوع الفجر حتى منتصف الليل لا يفرز دخل المسجد لحكم نوى نوى ها؟ الشيخ مروان بعد ما دخل أباك المخبر دخل بالصلاة سلم وطلع <تصفيق> الشيخ مروان وأخذ سيارة وكان متواعد مع واحد من إخوانه أن يلاقيه على المطاب الحقيبته ودخل قالوا لي لنسى هناك تأشير قال أنا ومخلص قالوا لي يلا مشي يا سلام. سنة الاربع وستين عندما بدأت الإذاعة في دمشد تقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروضة دينا ما له ثاني وبدأ البعثيون والنصيريون يتبجعون بمهازمة الإسلام حضل في حماع أن أستاذا تكلم ضد الإسلام فقام شاب من الشباب وضرب وقام الشباب وضربوه حتى أماتوه في داخل الضرط مات في الضرط وجاء ضابط وقتل الشاب عندها طلب الشيخ مروان الضابط حتى ينفذ فيه حكم القصار قال واحد بواحد قال لا الشاب مسلم أما المعلم كافر دمه غضر أما المسلم لابد أن نأخذ بدمه الدولة رفضت جمع الشباب الذين حوله عنده هو مسجد بايت بايته دائما الشباب نايمين فيه يربيه الى مسجد السلطان وجمعهم كل واحد حامل قنغلي مسدد كم شب الثانوي وبدوا يكبرون ضد الدولة ويعلنون اقتصر الدولة ما الى ذلك توجهت الثباغات الى مسجد السلطان ضربت مسجد السلطان للشباب فوق المنارة مجلة المنارة بالشباب هدم المسجد عليهم الله حدثني في داخل حماة اثنان الله اعلم اننا كنا بعد ايام ونحن نرفع الركام عن هؤلاء الشباب الذين ماتوا تحت الرد نسمع التسبيح من تحت التراب التسبيح والتكبير من تحت التراب المهم شيخ مروان كتب الله له ايه ان يبكى حيا فاخذوه الى المحكمة المحكمة كانت علنية حتى يبين البعطيون ان عندهم عدالة وسمحوا لبعض الصعاطيين الاجانب ان يحضروها فقال له كان الذي يحاكمه مصطفى طلاس وصلاح جديد مصطفى طلاس اللي هو دير الدفاع الحالي لسوريا وصلاح جديد كان أقوى شخصية نصيرية تنسك البلد قال له لماذا حملتم السلاح وتمردتم على الدولة فأجاب الشيخ مروان هناك كلب نصيري اسمه صلاح جديد يقول صلاح جديد كلب النصيري اسمه صلاح جديد وكلب منسوب لأهل السنة اسمه مصطفى يريدون أن ينفحوا الإسلام في هذا البلد ونحن نرصب ونحن أن ينفح الإسلام ونحن أحيانا هجم, هجم الحرس الثوري ليقتلوه في داخل المعكمة فالشرطة حمر الشيخ مروان ايه أمام الصحفيين الأجانب حتى لا يقال العالم كتل في داخل المعكمة قال له أنت عميل قال عميل لله عز وجل أما العميل فهو رئيس حزبك ميشيل عطلك الذي قبض 79 جنيه من عبد الناصر قال له أنت تقولون محمد حامد معكم وهو يكراهكم قال فإن تولى فقل الله لا إله إلا هو عليه توصل وهو رب العطس العظيم كانت محكمة قوية وحكم عليه بالعدام مع مجموعة من الشباب وبرئ مجموعة الذين برئوا صاروا يبكون والذين حكم عليهم بالعدام صاروا يبتسمون الصحفيون الأجانب يلتخموا ما هؤلاء مال هؤلاء يبكونوا هؤلاء براعة وهؤلاء يبهكون فقالوا لهم نحن أخذنا الجنة وهم حرموا من الجنة وأخذوا إلى الدنيا. اخذوا الى الثد وهم ينتظرون تبديد الاعداء يقول لي الشيخ مروان ما عشت, عشت اياما في حياتي الذ على قلبي واصيب على نفسي تلك الايام التي كنت انتظر فيها انا والشباب تنفيذ حكم الاعداء ولعلهم في هذه الايام هو كتب الشيخ مروان تلك الكلمات التي يرددها الشباب الروح ستخرج من غدها وستلقى الله بموعدها هذه كلمات مروان حديث الروح ستخرج من غدها ستشرك الروح ستشرك من غدها وستلقى الله بموعدها وإيش المهم المهم نازل الشيخ مشايخ حماس شيخ محمد الحامد لمن؟ لأمين الحافظ وكان رئيساً للجمهورية وأمين الحافظ من حماكة ذلك قال له ماذا تريد أن تفعل بمروان حديث؟ قال حكمنا عليه بالعدام قال أنت من عقلك هل تظن أن حماس ستسكت عليكم إذا أعظمتم مروان حديث؟ ستواجهون مشاكل لا تنتظر قال ما رأيك يا شيخ قال أنا رأي أن تخرجه وأتعثوا عنهم قال اذهب أنت بنفسك وأخرجه حدثني شيخ مروان رحمه الله قال فجاء الشيخ محمد الحامد قال يالله يا أولادي يالله هو شيخهم جميعا ويحبونهم أين عفت عنكم الدولة قال الشيخ مروان قلنا له سامحك الله حرمتنا من الجنة رجع الشيخ مروان ولا يعرف مروان مروان عبارة عن قنبلة قنبلة موقوطة مرفوع الصعق تباعها عجيب فعلا ف أعلنوا سنة الوعد سبعين ثلاثة سبعين سنة ثلاثة سبعين أخرجوا دستور جديد ومسحوا فيه إن سوريا دولة إسلامية مسحوها هذه المادة الأولى في الدستور فقام الخطباء وقام الشيخ مروان وقال من يبايع على الموت في المسجد لما بدأ الشيخ مروان يغطب صار الناس ينسلون واحدة والآخر لأنه سماعه خطر سماع كلامه خطر المشايخ خرجوا واحدا واحدا بعضهم من كثورنات حمّد أخرج مثبتها وصار يقلق في المسجد وأنا سمعت الشريط نعم وأعرف الذي أصلك من حماء أهل حماء مثل الأفغان تماما حموية من الحم حميم وهؤلاء بدو ما في عندهم لعب مثل الأفغان ها ايدوا لهوا المهم بعدها بدأ اختفى ذهب إلى دمج ولم ياهلوا ذهب إلى دمج وقعد في شقة وبدأ يجمع إشلاح الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. نفسية لا تعرف الملل ولا الفطوة ولا تعرفوا الخوف جمع رشاشات وكنابل حيث ما يسمع حوض دمشق فيكم ولا يرسل واحد من السباب يشتريها والمباحث تبحث عنه يا سلام, يا سلام يا سلام في هذه الفترة مررت بجامعة دمشق كنت أريد أن أحضر شهادة من الجامعة أنا خلبي أخذت الليسنس في الشريعة من دماغن ومجلتير ودكتورة من الأطهر الشريعة ف... وأنا واقف في الجامعة جاء شاب من تلاميذه قال تريد أن ترشيخ مروان؟ قلت له على طول إحنا جاي لغة كارتونية؟ علي فذهبت إليه دخلت عنده مغرت علاوتي ليس من أهل الدنيا أبدا صاف صفا عجيب النور يشع أول كلمة قالها لي هو يعرفني من أيام فلسطين كان جاء معنا يا أبا محمد ألم تشتق إلى الجنة؟ كانت تلك آخر كلمات سمعتها المهمة والبوليس يبحث عنه المباحث تبحث عنه وهو ماذا يعمل؟ يجمع اسلاحه يبحث عن السلاح ويريد ان ينتقم من النصيرية من كبار الطباط يوم من الايام اكتشفت المخاضرات شقته فأحاطت منها بدأت الصفارات في دمشق ها تصفر السيارات البوليسور راكب لحقت رمحاله من فوق جدار ثلاث اربع متر وثلت منهم وصل للأردن وبدأ <تصفيق> نرجع يا شيخ مروان سيارات أحاطر بالعمارة بدأوا ينادي في السماعة يا أهل العمارة اخرجوا لأن في هنا جاسود ها عراقي نريد أن نمسكه كانت خلافات بين سوريا والعراق شيخ مروان ماساك السماع عنده مايكروفون ها مثل هذا, هذا قال يا رجال المخابرات يا أيها الشرطة يا من تحيطون بالبيت نحن ننظركم ربع ساعة يجب ان تغادروا خلال ربع ساعة وبعدها سنبدأ بقتالكم اذا لم تغادروا فعلا قضى ربع ساعة ما هو لابد من الانذار بعد ربع ساعة قضى بالقنابن بالرشاشات ما الى ذلك قام اتصلوا بالمراكز البوليس بالشرطة الى اغريه تجمع حول البيت الامر شرطي ومباعد وهو واحد ثاني معه وعنده زوجته التي لم يبني بها وزوجة هذا الضيك الذي عنده الذي جاء بالفول واخذوه منه هذا الشاب واضع لا سكين كنت أرجو. السكين هذا الخفيف الماضي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وحده فأنت تجعل الحزن إذا شئت ساني أنتم تسمعون هناك والذي تقرب عندنا نشوف سجوهكم طيب أعوذ بالله النشاط الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز الله فأن الله مخزي الكافرين قلنا بالآن إن سورة فراء أو التوبة ولها أثناء الفاضحة البحوث لأنها بحثت عن عيوب المنافقين ولذلك يحدث أحد التابعين عن المكداد بن الأسود قال رأيت المكداد جالسا على تابوت أمام دكان صراف حانه تصرف في حمد وقد زاد لحمه عن التابوس جالس على طاولة وكان قد سمن سيدنا النقداد فقلت ألا تجلس هذا العام عن الغذب إيش رايح بس السنة قال أبت البحوث رفضت سورة التوبة أبت البحوث ما أن الجهاد على المغدادي في ذلك الوقت على الصحابة كان فرض كفاية ليه فتح جديد لم يكن لاستخلاص أرض للمسلمين التصبات ولكن المغدادي قال أباة البحور المغدادي المنافوين فصورة التوبة مدنية كلها وهي آخر ما نزل من القرآن تقريبا أو ما نزل من ما نزل في آيات الجهاد التوبة ولذلك الأحكام النهائية القطعية التي لم تتغير عن الزهاد يجب أن تؤخذ من سورة التوبة سورة الأنفال نازلت متى؟ بعد فضر متى؟ اثنين هجري أما التوبة فقد نازلت في سنة تسعة هجري قبل وأثناء وبعد غزوة تبوك وغزوة تبوك متى حصلت يا شيخ تسع هجري في اي شهر؟ في رجل سنة تسع هجري مقاطعها نزلت قبل واثناء وبعد غزوة كبيرة نظرنا الى السورة نجدها مقسمة الى ستة مقاطع فالمقطع ستة المقطع الاول من آية واحد الى آية ثمان وهذه كلها تعلن الحرب على مشركي الجزيرة العربي قطع العهود انهاء المواتف فرض مدة انتهي بعدها اي سلام اربع اشهر مبرغات قتال هؤلاء المشركين قطع الاظاثر لانه ذا كان المجتمع المسلم في ذلك الوقت لا زالت هنالك ضعب الوشائب عند ضعاف الإيمان بينهم وبين المشركين فقطعها من آية واحد إلى آية ثمان وعشرين على المشركين هذا المقطع الآن المقطع الثاني حملة شديدة على أهل الكتاب مبررات كتالهم الأسباب التاريخية والعقدية والواقعية التي تبرر أو تصلح أسبابا قوية لكتال أهل الكتاب الحراف عقيدتهم فساب تصوراتهم لأن المسلمين كما أنهم كانت هناك علائق ووشائد وصلات بينهم وبين أرحامهم وأقاربهم وذوي بلدهم من المشركين كانت هناك كذلك بعض التخوفات في النفوذ لا زالت من قتال أهل الكتاب كيف نقاتل أهل الكتاب وهم عندهم كتاب ويؤمنون بعيثا فالقرآن وضح هذه القضية لا بد من كتاله لأن النفوس ما لم تعتقد جازمة أن الذي أمامها كافر يجب كتاله لا يكون الحرب شديدا عليه يعني الآن إخواننا في جادي يقولون هل نقاتل الذين في البوستات مع أننا نسمع لأذان خمسة أوقات ونراهم يصلون في داخل البوستات يعني مراكز الشيوعيين كيف نقاتلهم فيهم المسلمون وقد نقتل المسلمين ما لم توضح العقيدة القضية فقريا ويتيقن مئة في أن قتالهم فرد تبقى في النفس ترددان فأنا أقول لو كان كل الذين في البوصة من المسلمين يجب قتالهم لأنهم بغار لأنهم صائلون على المسلمين صالوا على المسلمين فأخذوا أموالهم وأعرابهم ودماءهم <تصفيق> ودفعوا الصائل ولو كان مسلماً واجبٌ عند جميع الفكهار عند جمهور الفكهار وجائزٌ عند بعضهم واجب طب وهو مرغان نعم مكره بعضهم مكره لكن ما هي وظيفته؟ وظيفته حماية الكفر حماية هذه البلساط لروسيا ما هي وظيفته؟ قطع الطريق على المجاهدين ما يوظيفة منع القوافل أن تمر على كل حال أنا كتبت في هذا اليوم موضوعا وأوردت تسعة أسباب لوجوب قتالهم هؤلاء المكرهين الذين نعلم أنهم مكرهون وأنهم مسلمون لكنهم مختلطين بالمشركين ماذا نفعل؟ ان تركناهم ان تركنا المجركين من اجل هؤلاء المسلمين قطع الطريق المجاهدين وبقي الشيوعيون كل يوم يقتلون من الكافره الكافر من مرة واحدا او اثنين او عشر او او وان شاء الله سنقرأ عليكم في حينه المدررات لقتال هؤلاء ولذلك ابن قال للمسلمين المترددين في قتال التتار لأنهم يصلون ويطومون قال إذا رأيتهم بينهم والمصحف فوق رأسي فقتلون حتى لا يفقى في, في صدور شبه إذن المقطع, السا... المقطع الأول حمل على المشركين والتطرس ما أوردناه وأجمع الفقهاء على أنه إذا تطرس المشركون بمجموعة من المسلمين من النساء والصبيان من المسلمين أو من أسر المسلمين يجب قتل يجب قتل المشركين اذا قسموا قررا هل اذا حتى ولو قتلنا واذا قتلنا المسلمين فلا ديه ولا كفاره اطمئن عن الجماعه وهو باصره المهم المقطع الأول أول 28 آية حملة على من على المشركين المقطع الثاني حملة على أهل الكتاب وجوب كتالهم المقطع الثالث تهديد ووعيد وتأميد وتبكيت للذين يقعدون عن الجهاد مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ فَتُمُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِتَّاقَلْتُمْ مِنَ الْأَرْضِينَ هذه لكما الرابع وهو نصف الصورة تقريبا كشف صفات المنافذين ومنهم من عاعد الله ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يقولوا إذن لي ولا تفتني ومنهم ومنهم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا والى اخره هذا نص الصوره بس في ميت البحوث لانها يقول عن عيوب المنافقين قال ابن عباس ما زالت ايه التوبه تنزل وتقول ومنهم ومنهم حتى قلنا لا ند... لا تدعوا بيّنتهم نهاية صفاتهم وآمراتهم تخلّلهم في داخل المجتمع المسلم بسّ الأراجيب والفساد تطبيط المسلمين عن الجهاد هذه وفيفة المنافقين في ذلك الوقت وفي هذا الوقت في هذا الوقت بسّ الأراجيب ونشر عيوب الجهاد الأفغاني وتخبيط الناس عن الجهاد هذه صفات المنافقين وإن كان يرددها بعض المسلمين المخلصين لكنها صفات منافقين والله عز وجل يحذر من هذه الطبقة كثيرا يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبانة فسادها ولأوضعوا خلالكم بالفساد يبغونكم الفتنة وليس هنا الخطر الخطر على المسلمين الصادقين وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الخطر على الشاب الطيب المقادم من الأردن أو من مصر أو من الحجاز ها؟ بنفس صادقة وصدر منشرح يمسكه في بيشاور ويبثه السموم هذا المتضبط سيرجع على وجهاد ختم وفيكم سماعون لهم والله عليمهم بالظالمين سماهم ظالمين ولذلك اتفق الفقهاء على أنه لا يجود للإمام أن يسمح للمرجف والمخذل أن يخرج في الجيش لأنه يفسد أكثر مما يعمل لا يجوز وإذا هم خرجوا لا يجوز لك أن تسمح لهم هؤلاء الذين يقولون إن, إن الأفغان منافقون وإن المجاهدين مشركون وإن البدع فيهم كثيرة هؤلاء لا يجوز لهم لك أن تسمح لهم أن يخرجوا معك حتى لو أراد الخروج فإن الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ممنوع ولو خرجوا والإمام أو الأمير أو قائد المعركة لم يرجعهم خوفا من الفتنة لأن أحيانا إذا أرجع واحد منهم دعيم يخشى الفتنة على الطيبين لو خرجوا وقاتلوا لا يستحقون لا غنيمة ولا فيعا ولا يرضخ لهم لا يعطيون شلع من هؤلاء المرجفون والمخذلون من هو المرجف الذي ينشر الأراجيب يعني الاخبار السيئة عن الجيش المسلم ويقول عن الجيش الكافر إنه قوي ولو خرجتم لأبادكم وإذا دخلتم المعركة فتموتون وأنتم مجانين تريدون أن تقاتلوا روسيا هذا المرجر والمخذل الذي يثبت الناس عن المعركة فيقول الحر، السلج، البرد، الأفغان لا يطمون عليه الأفغان لا يجاهز معهم هذا مخذل والاثنان لا يجوز إخراجهم وخروجهما مع الجيش المسلم ولو خرجوا فيكم ليه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة فسادة وخيبة وفشل وواحد يخذل الكثيرين يدخل بينهم يأتي إلى صدى هنا يقول تعال ماذا يخلو بتا في خيمتك يا أخي أنت أين تذهب تريد أن تذهب إلى الأطغان الأطغان معظمهم أهل البداء التوحيد واحدة تعال أقول لك عنها خذ هذه رقم التليفون وهذا العنوان اذهب إلى بيشاور هناك الجهاز أما هؤلاء فلا تجاهدنا حسبنا الله ونام الوقت يعني نترك أطغانستان تسقط ونذب إلى جبهة على حدود أفغالستان والله أعلم فيها القتال ولا ما فيها بحجة إيه إنهم مشركوا أو أنهم أصحاب بدأ وأنهم إيه يحملون التعاويض والتمائم وحسبنا الله ونعمل الله حسبنا الله ونعم الوكيل من غلبه أمر فليقول إيه حسبنا الله ونعم الوكيل فحسبنا الله ونعم الوكيل هذا المقطع الرابع كشف المنافقين وصفاتهم مكائدهم وفتنهم أعمالهم في داخل المجتمع المسلم استهزاءهم بالذين يتفدقون ومنهم الذين जो بال حتى واحد منهم قال هذا ما كسب صلى الله عليه وسلم قال هذه كسبه ما اريد بها وجه الله الله اكبر واحد اخر فقط يريد أن يتفلسل الرسول الله عليه وسلم يكتب يا محمد قال ويا إن لم من يعلم وهؤلاء الذين رؤوسهم كبيرة وليس فيها ظرة من عقل كثيرون في كل مجتمع كثيرون وهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذل يؤذون النبي ويقولون هو اذل يغتابونه يأتو ثم ياتون الي ويتكلمون ما هم كل ما يقولون ويقولون يقومون كل ضحكنا عليه هو اذل ان يستمع كل ما نقول له كل هو اذن خير لكم قل اذن خير لكم الرسول الله عليه وسلم عارف يعرفهم بأسمائهم لكن ساكل ماذا يقول يقتلهم حتى يقال محمد يقتل أصحابه والله سبحان الله القرآن فأنه يتنزل الساعة يتنزل الساعة يعني بعض الشباب في بشاور وظيفتهم هكذا التشكيل ماذا تصعبوه؟ ان ضربوا تكون فتنة يقول العرب شغلوا بعضهم ماذا يصعبوه؟ فعلا الانسان يحتار ماذا يصعبوه؟ ينصحهم لا يقبلون النصيحة يعظهم لا يقبلون المواضة يأمرهم لا يطيعون عمره لا يحترمون رأيه ماذا تفعل بهم؟ ماذا؟ ونحن كلنا ضيوب على هذا الجهاز والأفغان ناس طيبون واحترمون لا يمسون مع أنهم يعلمون أنهم يؤذونهم يعلمون والله مرة جيت لها سياء قلتوا يا شيخ سياء مجموعة قاعدة في أرباب رول ليه يستعملوا بالتليفونات صدقوا في شهر من الأشهر سبعة وخمسين ألف الشيخ سياء تليفونات يتصل إيش؟ كل ما جاء ابنينه سأل ألو شيخ ابن باج إيش رأي اسمي كذا؟ وعلى حساب مين؟ على حساب أموال الآية الثانية والأرامة سبعة وخمتين ألف ربي أو يأتي على يسلم على أخته أو على أخيه في مكان من الأمكرة وليس عندها التلفون في الدار، عندها جيراني ألو؟ نعم؟ نادوا لي بدي أتكلم معه راحوا، والتلفون مفتوح؟ وكل دقيقة؟ ها؟ سجل أربعين ربيين كل دقيقة أربعين ربيين يذهبون يذكون الجرس يقرأ أخو نائم دنيا ليه؟ لا يقوم أخوه ما إلى ذلك قالوا لأخوك ويجي ويلبس ويغير البجامة إلا يواصل ألف ربي ولا خمسمائة ربي على أكل حتى يسلم علينا وإيش قاعدين؟ ماذا يفعلون؟ قلت يا شيخ هؤلاء قاعدين في أرباب روت وظيفتهم والله التشكيك التشكيك بالمجاهدين مشركين تمائم تعاوين ما إلى ذلك لا يجوز الجهاد معهم لا يجوز دفع الزكاة لهم قلت يا شيخ سيئة قاعدين في دارك وبيهدموا دارك يهدمون في بيتك قال والله هؤلاء ضيوف علينا وأنا الزحية مع صور قال أستحي أن أطردهم من بي وهم ما في حي هو رجل حي قصير لسان ولا يؤديه وهم كلما كف عنهم ظنوا أنه ضعب وتمادوا هذا المقطع الرابع وسبحان الله الإنسان لا يفهم سورة التوبة إلا في جو الجهاد صدقوا يا إخوة لا تفهم آيات الجهاد إلا في جو الجهاد أبدا عندما ترى النماذج كأن القرآن يتنسل الساعة وكأنه يحل لك مشاكلك كأن جبريل يتنزل الآن عليه السلام بهذا الدين المقطع الخامس في السورة قلنا المقطع الرابع مقطع المنافقين وقد استغرك نصف السورة تقريبا والمقطع الخامس تصنيف المجتمع المسلم طبقات الإيمانية وطبقات المجتمع المسلم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار البنافقون دعاء في الإيمان والذين خلطوا عملا صالحا وآخرا سيعا آخرون مرجون لأمر الله الذين اتخذوا مسجدا ضرارة أصحاب البيعة أهل بيعة الرضوان أهل ضد أهل أؤد مجتمع تصنيف المجتمع المسلم والمجتمع المسلم لا شك أنه كان طبقات فيه المنافق الكافر وفيه ضعيف الإيمان وفيه الذين هم أفضل من الملائكة ولا شك أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أفضل من الملائكة عوام المؤمنين عقيدة أهل السنة عوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة وخواص المؤمنين وصفتهم أفضل من خواص الملائكة المقطع السادس هو مقطع طبيعة البيعة في هذا الدين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنوالهم بأن لهم الجنة طبيعة هؤلاء الذين لا يتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم. لكن الذي لا بد من الوقوف عنده الآن هو كيف نشأت هذه الطبقات المدينة ولم تنشأ في مكة في المدينة ومن من حولكم من الأعراب منافكون الأعراب أشد كفر ونفاق ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر في المدينة كيف ظهر النفاق هل كان هناك نفاق في مكة؟ كان في نفاق؟ أبداً عليك يدخل المنافق يدخل هذا الدين من أجل ايه؟ من أجل مصلحة هل هناك مصلح في مكة؟ كل من كان ينطق بكلمة التوحيد يتعرض لصنوف العذاب وألوان الإطيعاد ما نجا أحد من العذاب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد كان التمر عليه لياله وليس عندهم إلا وليس عندهم ما يورئ فبلال من حفنات شعيه يمر على الأيام وهو طاول المهم طبيعة مكة مكة ما كان فيها منافق واحد وما كانت هذه الطبقات كل من دخل الدعوة في مكة قد صُهِرَ بالمحنة يُدخل في الفرن في أسطون المحنة حيث يُصَهَر يدوب الغش تجول العصبية تُصبح نفسه خالصة لله عز وجل يعني لو نظرنا إلى بلال والحجر الكثير على صدره وهو ملقا فوقه